بسم الله مرقع فضيلة الشيخ محمد بسيوز يقدم مع تفسير سورة البقرة من قوله تعالى ايفا تفسير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 عند قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذه الآية تذكرنا بقول رب العالمين جل وعلا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل طبعا الاستفهام في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ والتعجب والتقرير فيتعجب منهم حين كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة لذا وبخهم الله جل وعلا فقال كيف يكفرون بالله كيف كفروا بالله عز وجل وقد كانوا أمواتا فأحياهم ثم أماتهم ثم أحياهم ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى أغلب أهل العلم قالوا إن الموتة الأولى في قول رب العالمين جل وعلا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قالوا إن الموتة الأولى هنا هي قبل خروج الناس إلى الدنيا قبل خروجهم من بطون أمهاتهم، وقت أن كانوا عدما لا شيء، أو وقت أن كانوا خامل الذكر لا يذكرون كما قال الله تعالى في أول سورة الإنسان: هل أتا على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة لم يكن شيئا مذكورة؟ فالموتة الأولى هنا. هي قبل خروج الناس من بطون أمهاتهم والإحياء الأول هو خلقهم خروجهم من بطون أمهاتهم ثم قال تعالى فأحياكم ثم يميتكم الموتة الثانية هذه هي عند انقضاء الآجال الموتة الثانية عند انقضاء الآجال طيب الإحياء الثاني في قوله تعالى ثم يحييكم إن هذا الإحياء يكون يوم القيامة في يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة قال جل وعلا كيف تكفرون بالله ابقى الاستفهام هنا لإيه للإنكار والتعجب كيف تكفرون بالله الكفر بالله هو الإنكار والتكذيب مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره حتى هذه الكلمة أخذها الإنجليز منا يقولون كفر كفر اللي هو الإيه الإيه الغطاء، فالستر والغطاء يسمونه كفر فكفر أصلها كفر أصل هذه الكلمة كفر يعني غطى وستر فمعنى كيف تكفرون كفر الشيء إذا ستره والمعنى كيف تجحدونه وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشأتكم كيف تكفرون بالله وكنتم إيه؟ أمواتا قلنا أمواتا ذلك قبل نفخ الروح في الإنسان وهو ميت فأحياكم أي بنفخ الروح ثم يميتكم ثانية وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها ثم إليه ترجعون بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها سبحانه وتعالى طبعا في هذه الآية الكريمة عدة فوائد فنحن تعودنا أن نقف مع بعض الفوائد مع كل آية من آي القرآن من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أول فائدة شدة الإنكار حتى يصل إلى حد التعجب ممن يكفر وهو يعلم حاله ومآله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون شدة الإنكار على هؤلاء الله جل وعلا يتعجب من حال هؤلاء يعجب لحال هؤلاء وأهل الإيمان أيضا يعجبون من حال هؤلاء أيضا نستفيد من هذه الآية أن الموتى كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يطلق على من لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة يعني إيه الكلام ده يعني لا يشترط للوسط بالموت تقدم الحياة لقوله تعالى وكنتم أمواتا فأيه فأحياكم فبعض الناس يظن أنه لا يقال ميت إلا لمن سبقته إحياء يقول لك وص الميت ذا لا يطلق إلا على من سبقته حياة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية هذا ليس بصحيح بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء أموات غير أحياء فالصحيح أن الموت يطلق على من لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة زيئي الأصنام أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يرس ولا يورس لأنه ميت جماد لا يستحق شيئا مما يستحقه الأحياء وإنما يدفن في أي مكان في المقبرة أو غيرها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على هذه الآية أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية تمام قدرة الله عز وجل فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح فيحيى ويكون إنسانا يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل كل ذلك بإرادته كل ذلك بإرادته كل هذا إن دل فإنما يدل على تمام قدرته سبحانه وتعالى أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية إثبات البعث قال تعالى ثم يحييكم هذا في الإحياء الآيه؟ الثاني ثم يحييكم ثم إليه ترجعون البعث أنكره بعض الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم فأقام الله تعالى على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخر سورة ياسين الدليل الأول قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى وقوله تعالى أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادته كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وإه؟ وهو أهون عليه وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى الآية أيضا من هذه الأدلة الدليل الثاني قوله تعالى وهو بكل خلق عليم قال العلماء يعني كيف يعجز سبحانه وتعالى عن إعادتها وهو بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق جل وعلا الدليل الثالث قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أيضا الدليل الرابع وكل هذا في سورة ياسين قول تعالى ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى سبحانه وتعالى وجه الدلالة من هذه الآية أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس والقادر على الأكبر قادر على ما دونه قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الدليل الخامس قول تعالى وهو الخلاق العليم الدليل السادس قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد شيئا مهما كان وشيئا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون كن فيكون وأمره الذي هو واحد أوامر ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن سبحانه وتعالى ووجه الدلالة أن الله عز وجل لا يستعصي عليه شيء أراده جل وعلا الدليل السابع من سورة ياسين قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء فهو مملوك لله الموجود يعدمه والمعدوم يوجده لأنه رب كل شيء ووجه الدلالة هنا أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه وهذا يشمل, يشمل تنزيه الله عز وجل عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم الدليل الثامن قوله تعالى وإليه ترجعون أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمن والكافر ثم يكون الأمرها هكذا يذهب سدًا بل بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا دليل عقلي هذه ثمانية أدلة ذكرها الله تعالى في سورة ياسين تدل على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم جمعها الله تعالى في موضع واحد طبعا هناك أدلة أخرى ذكرها الله في عدة مواضع في كتابه الكريم وأيضا هناك أدلة ذكرها نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم في سنته الشريفة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أيضا من هذه الفوائد أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ثم إليه ترجعون إذن إن المآل وإن الرجوع يكون إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا بعدها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى يعني لو سأل سائل فقال لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا الجواب قال فريق من أهل العلم خلق الله لنا ما في الأرض لنعتبر ونتعظ ونوقن بالموت والجثاء والحساب والثواب والعقاب. وقال بعض العلماء خلقها الله عز وجل للانتفاع بها وقال بعضهم لنتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل لا لنتقوى بذلك على معصيته والصواب من هذه الأقوال والله تعالى أعلم أن كل ذلك وارد أن كل ما ذكره العلماء وارد فمما خلقه الله لنا أشياء للانتفاع وخلق الله لنا أشياء للاعتبار والاتعاذ وخلق لنا أشياء لنتقوى بها على طاعته سبحانه وننزجر بها عن معصيته جل وعلا ابقى كل هذا وارد كل هذه الأقوال صحيحة كما قال العلماء إبقى لماذا خلق الله لنا ما في الأرض جميعا إما لنتقوى بذلك على طاعته وللبعد عن معصيته أو خلق الله لنا ذلك للانتفاع بما في الأرض أو خلق الله لنا ما في الأرض لنعتبر ونتعظ ونوقن بالموت والحساب والجزاء, والجزاء إلى آخر ذلك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الآية أكبر دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإيه؟ الإباحة الأصل في كل شيء خلقه الله تعالى أنه إيه؟ مباح حلال إلا ما حرمه الله تعالى قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أيضا قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إبقى هذه الآية أيضاً دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإيه؟ الإباحة يعني إيه الكلام ده؟ قال العلماء لقد قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون معنى الآية لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه قادر على الإحياء والإماتة بين منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني أوجد عن علم وتقدير على ما حكمته سبحانه وتعالى وعلمه لكم اللام هنا لها معنيان المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك والمعنى الثاني التعليل أي خلق لكم يعني لي إيه لأجلكم. إبأ معنا لكم هنا إما معناها الإيه للإباحة يعني الأصل في فيما خلقه الله جل وعلا لنا الأصل في الإيه الإباحة أو معنى لكم هنا معناها الإيه لأجلكم للتعليل يعني خلق الله لنا ما في الأرض من أجلنا نحن خلق الله لنا ما في الأرض من أجلنا قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما اسم موصول دعم كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجار والزروع والأنهار والجبال كل شيء ثم قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء من الذي استوى إلى السماء إنه الله جل جلاله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء هنا قد يسأل سائل فيقول أيهما خلق أولا الأرض أم السماء أيهما خلق أولا الأرض أم السماء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 أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وإيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها ظاهر هذه الآية أن السماوات خلقت أولا طب كيف هذا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا دلالة على أنه ابتدى بخلق الأرض سبحانه وتعالى أولا ثم خلق السماوات سبعا وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك حينما تبدأ في بناء عمارة فتبدأ في إيه؟ الأساس من أسفل إلى أعلى، وقد صرح المفسرون بذلك. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذا بعينه فأجابه. بأن الأرض خلقت قبل السماء قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء طيب قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها كيف الجمع؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء يعني خلق الله الأرض ثم السماء ثم دحى الأرض يعني جعلها صالحة للإنبات جعلت على شكل البيضة ثم بعد ذلك دحاها وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا على هذا السؤال. يبأ لو سأل سائل أيهما خلق أولا الأرض أم السماء؟ الجواب الأرض، ثم السماء. ثم دحى الله بعد ذلك الأرض وهذا معنى والأرض بعد ذلك دحاها كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم ثم استوى إلى السماء طبعا بعض المجانين فسروا هذه الآية تفسيرا عجيبا ليوافق هواهم قالوا استوى بمعنى استولى حاشاه سبحانه وتعالى كأن العرش لم يكن له ثم استولى عليه طبعا هذا تحريف للكلم عن مواضعه استولى تختلف تماماً عن استوى لغةً واصطلاحاً فاستولى كأن العرش لم يكن لله واستولى عليه حاشاه جل وعلا واستولى تختلف لغةً واصطلاحاً عن استوى طب ما معنى استوى استوى ابتداء من باب الأمانة العلمية من أهل العلم من سكت عن تفسير الاستواء من باب الأمانة، فقال هذا الفريق من أهل العلم نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال لما سأله رجل عن قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا فريق من أهل العلم يقولون نقرأها ونؤمن بها ولا نفسرها كما ذكرنا في تفسير ألف لا ميم أن بعضا من أهل العلم قال بذلك نقرأها ونؤمن بها ولا نفسره طيب من باب الأمانة العلمية أيضا ذهب فريق من أهل العلم إلى تأويل والتماس معنا الاستواء لهؤلاء جملة أقوال في تفسير الاستواء أشهرها قولان ركز معي. القول الأول استوى هنا بمعنى على وارتفع واستدل أصحاب هذا القول بقول رب العالمين جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وبقوله تعالى لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وهذا هو اختيار شيخ المفسرين هو مين؟ الطبري رحمه الله تعالى واختيار عدد من المفسرين قالوا استوى هنا بمعنى على وارتفع على علو يليق بكماله وجماله وجلاله فكل ما يدور ببالك فالله بخلاف ذلك فللعرش يحمله وللكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال الله وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف استوى أن ارتفع إلى السماء طيب القول الثاني في من قال نؤولها والتمس لها معاني احنا قلنا القول الأول ألوه أي على وارتفع طيب القول الثاني قالوا إن استوى هنا معناه وهذا اختيار طائفة من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فقال قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات أي قصد إلى السماء ولقد قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعد رحمه الله تعالى في تفسيره استوى ترد في القرآن على ثلاثة معانم ركز معي المعنى الأول الكمال والتمام كما في قوله تعالى عن موسى ولما بلغ أشده واستوى فمعنى استوى هنا يعني معنى هيه الكمال والتمام وتارة تكون بمعنى على وارتفع وذلك اذا اعديت بعلا كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى تبقى استوى هنا معناها ايه ما دام اعديت بعلا يبقى ايه معناها ارتفع وعلا كما في قوله تعالى ولتستو على ظهوره، فتكون معناها أيضاً, أيضاً إيه؟ على. وتارة تكون بمعنى قصده إذا عديت به، به كما قال الحافظ ابن كثير، كما في الآية التي معنا به هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى, استوى, إلى. استوى إلى أحسن إذا عديت به يبقى معناها إيه؟ قاصدة طب إذا عديت بعلا يبقى معناها إيه؟ ارتفع وعلا هذه أقوال العلماء جمعها شيخنا العلامة عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى فقال استوى في القرآن ترد على ثلاثة معاني الكمال والتمام كما في قوله تعالى عن موسى ولما بلغ شده واستوى وتارة تكون بمعنى على وارتفع إذا عديت به بعلا كما في قول تعالى الرحمن على العرش استوى كما في قول تعالى ولتستوى على ظهوره طيب تكون أيضا بمعنى قصد إذا عديت به إلى. كما في قول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء هذه أقوال العلماء يبقى. ثم استوى إلى السماء يعني لما خلق الله تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسوهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها سبحانه وتعالى فسوهن سبع سماوات يعني سوى سقوحهن بالإملاس وقيل جعلهن سواء وقيل كما في قول تعالى في سورة فصلة فقضاهن سبع سماوات في يومين وقال بعض العلماء فسوهن يعني عدل خلقهن فلا وجاج فيها يعني في السماوات ولا فطور الفطور يعني التشققات ولا فطور يعني لا تشققات في هذه السماوات ولا صدوع هذا ما ذكره العلماء في قوله تعالى فسوهن طيب قد يسأل سائل فيقول يقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات السماوات كم؟ سبع بنص القرآن كما في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا كما في قوله تعالى قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخر هذه الآيات السماوات كم سبع طيب لو سأل سائل فقال الأراضين كم سبع أيضا على اعتبار المثلية العددية والله تعالى أعلم كما في قوله تعالى في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الآية ومن الأرض إيه مثلهن الراجح والله تعالى أعلم أن المثلية هنا هي المثلية العددية فكما أن السماوات سبع فإن الأراضين أيضا سبع هذا هو الراجح والله تعالى أعلم ولقد ورد في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض شيئا طوقه من إيه من سبع أراضين هذا أيضاً دليل على أن الأراضين إيه؟ سبع طب قد يسأل سائل فيقول أليس في هذه الآية دليل على علو الله سبحانه وتعالى الجواب بلى فيها دليل على علو الله قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء يبقى أين الله؟ الله في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى قال جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير في هذه الآية نأخذ إما بقول العلامة شيخ المفسرين الطبر في قوله استوى أي على وارتفع أو إما بقول تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله قال استوى هنا يعني قصد والراجح قول الحافظ ابن كثير لأنها عديت بإله والله تعالى أعلى وأعلى طيب إبقى هذه الآية فيها دليل على علو الله سبحانه وتعالى علو الله جل وعلا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أما الكتاب فحدث ولا حرج. قول تعالى ثم استوى إلى السماء. قول تعالى الرحمن على العرش استوى. قول تعالى أأمينتم من في السماء؟ قول تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. قول تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا كل هذا دليل على علو الله عز وجل وأما السنة فالأحاديث والله كثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا الحديث وأيضا كانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهلكنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات أذا دليل من السن على علو الله عز وجل وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب في كتاب عنده فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي وأيضا من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم للجارية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة ابقى السنة التقريرية والقولية والفعلية أثبتت علو الله عز وجل السنة القولية كما في قول صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء السنة التقريرية كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري أين الله قالته؟ السماء. طيب السنة الفعلية في إشارتهم صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع اللهم فاشهد. اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد إليه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس كل هذه أدل على علو الله عز وجل فالعلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع السلف كلهم مجمعون على أن الله في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى لم يقل واحد من السلف أن الله في كل مكان كما نسمع من بعض العوام اليوم الله في كل مكان بحكمته برحمته بعلمه بحلمه ولكن بذاته لا بذاته هو في السماء إبقى الكتاب والسنة والإجماع والعقل يعني لو سألك سائل أيهما يدل على الكمال العلوم أم السفول العلوم العلو فيه كمال والله متصف بالكمال بالصفات العلا سبحانه وتعالى ومتصف بالكمال فالعلو دليل كمال فهو متصف به سبحانه وتعالى وبالفطرة أيضا العلو دلت عليه الفطرة الإنسان مفطور على أن الله في السماء بدليل أنه حينما يدعو الله عز وجل يغزع إلى السماء يرفع يديه إلى السماء قائلا يا رب كما في حديث الأشعس الأغبر الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي فريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعس أخبر يمد يديه إلى السماء لأن الله في السماء قائلا يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أي تغذى على الحرام نسأل الله العافية فأنا يستجاب لذلك الشاهد من هذا الحديث أن الله في السماء إبقى إذا سئلت أين الله الجواب الله في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليه معنى الآية أي هو الذي أنعم عليكم فخلق لكم ما في الأرض جميعا وسخره لكم تفضلا منه بذلك عليكم ليكون لكم بلاغا في دنياكم ومتاعا إلى موافات آجالكم ودليلا لكم على وحدانية ربكم ثم على إلى السماوات السبع وهي دخان فسواهن وحبكهن وأجرى في بعضهن شمسه وقمره ونجومه وقدر في كل واحدة منهن ما قدر من خلقه سبحانه وتعالى ثم ختم الله الآية بقوله وهو بكل شيء عليم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم في عدة مواضع منها هذه الآية وأيضاً قول تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض منها قول تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا أيضاً قال تعالى فاعلم أنما ما أنزل بعلم الله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 طب هل هناك من فوائد نستفيدها من هذه الآية وهي قول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الجواب نعم هناك عدة فوائد منها أولا منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا فكل شيء في الأرض فإنه لنا والحمد لله والحمد لله والعجب كل العجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له فخدم الدنيا ولم تخدمه وصار أكبر همه هذه الدنيا صار أكبر همه هذه الدنيا وما فيها من جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك أسأل الله أن يجعل المال في أيدينا وليس في قلوبنا ومن هذه الفوائد أيضا أن الأصل في كل ما في الأرض الإيه؟ الحل من أشجار وثمار ومياه وحيوان وغير ذلك وهذه قاعدة عظيمة قاعدها لنا رب العزة سبحانه وتعالى وبناء على هذا، لو أن إنسانا أكل شيئا من الأشجار، فقال له بعض الناس: هذا حرام، هذا حرام. فالمحجّم هذا يطالب بماذا؟ بالدليل. ائتني بدليل. ولو أن إنسانا وجد طائرا يطير، فرماه وأصابه ومات وأكله. فقال له الآخر هذا حرام فالمحرم هذا يطالب بالدليل ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل يعني هتقول لي الفول حلال ولا حرام حلال يا عم ده الشعب المصري كله بيكله ما يقدرش يعيش من غيره الطعمية حلال الكلام ده ما كانش أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما الأصل عندنا لإيه الحل إلا أن يأتي دليل يحجم ليس عندنا ثم دليل يحجم هذا الطعام قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميع هذه الآن دليل على أن الأشياء على أن الأصل في الأشياء الإيه الإباح والحل كما قال العلماء وأيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة أن السماوات سبع لقول تعالى سبع سماوات وأيضا من هذه الفوائد كمال خلق السماوات في قوله تعالى فإيه سواهن فسواهن أيضا من هذه الفوائد إثبات عموم علم الله تعالى في قولة عليه وهو بكل شيء عليم أيضا من هذه الفوائد أن نشكر الله على هذه النعمة العظيمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أشكر ربك على هذه النعم الجليلة العظيمة وهي أنه تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا لأن الله لم يبينها لنا لمجرد الخبر ولكن لنعرف نعمته بذلك فنشكره عليها أيضا من هذه الفوائد أن نخشى ونخاف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 تحثنا على الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى فإنه لا تخفى عليه خافية فالسر والعلن في علمه سواء والظاهر والباطن في علمه سواء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء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 Wa sallamu allahe alaykum wa rahmetuhu wa barakatuh.